قُل لَّمَن مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُل لِّلَّهِ كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۗ أَلَٰذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ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 ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يُؤْمِنُوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين vadg hun j havne an ho jen i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 وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو ولا الدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا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 وَإِن كَانَ كِبْرٌ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتطَعْتَ أن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَ بَأَيَّةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ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 وَمَا مِن دابةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ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 ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأس والضر إلى علهم يتضرعون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 فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرَحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَقْتَةً فَإِذَا هُمْ وَبَلِسُونَ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ارائيتم إن أَخَذَ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غير الله ياتيكم به انظر كيف نصرف الايات ثم هم يصدفون.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 قُلنا اَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِن أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أي يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم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 فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قُلْ لَا أَتَبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ظَلَمْتُ إِذَا وَمَا أَنَّ مِنَ الْمُهْتَدِينَ قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِن رَبِّي وَكَذَبُتُهُ مَا عَادِ مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ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 الَّذِي يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَّئِنْ أَنقَذَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَلِلَّهِ يُنَجِّيكُم قل هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ فِي عَرَضٍ أَوْ يَلْبِسَكُمْ فِي عَنَاةٍ وَيُضِيقَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ ۚ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ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 وَمَا يُنْسِي نَكَ الشَّيْطَانُ فَنَا تَقُودُ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرًا لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وزين الذين اتخذوا دينهم لعبوا ولهو وغرتهم الحياة الدنيا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفسك بما كسبت ليس لها من دون الله ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن كل الْكُلَّ عَدِ الْلَّهِ يُخَذْ مِنْهَا أُلَاءِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَدِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ وَالَّذِينَ دُعُوْا مِنْ دُونِ اللَّهِ ما لا وَلَا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذهدان الله ونرد على أعقابنا بعد إذهدان الله كَالَّذِي اسْتَهْوَتُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إلَى الْهُدَاءَ قُل انَّهُ هُدَى اللَّهِ وَالْهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ أَقِيمَ الصَّلَاةَ وَأَتَّقُوا وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ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 وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُرْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أولئك لهم الأمن وهم مهددون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم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 الصالحين وإسмаيل واليسع ويونس ونوطى وكل من فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم وجب بيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذالكا هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو اشرقوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون اولئك الذين اتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فأي يغفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدي قل لا اسالكم عليه اجرا انه هو الا بكران العالمين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 يجعلونه قرآت لستبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤكم ولله ثم بدرهم في خوض يلعبون وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقٌ لَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ولتندر أم, القرى وَلِتُنْدِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ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 وَرَأَوْا تَرَى الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ بما كونتم تقولون على الله غير الحق وكونتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما وتركتم ما خولناكم وراء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 الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تفكون فالق الصباح وجعل الليل سكنه والشمس والقمر حسبان ذلك تقدير العزيز العليم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 قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَرُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا ومن النخل من طلها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمنه إذا أثمر وينعه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 وما أنا عليكم بحبيض وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لطوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء اللهم أشركو وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولا تسب الذين يدعون من دون الله فسب الله عدوا بغير علم كذلك زيّنا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهدة أيمانهم لإن جاءتهم آية لا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 فلا تقولن من المُنْتَرِينَ وتمت كلمة ربك صدقاً وعدل لا مُبَدِّرَ لَكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ ظُلُوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لِيَتَبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ إِن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 وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ وَزَغْرَ الظَّاهِرِ الْإِثْمِ وَبَاطِنِهِ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ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 كذلك زُلِّينَ لِالكافِرينَ مَا كانوا يعملون وَكَذَلِكَ جَعَلَ اللَّهَ فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُدِرِمِهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ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 وكذلك نولي بعض الظالمين بعضاً بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والانس ألم يأتكم رسلا منكم يقصون عليكم آياته يقصون عليكم آياته وينذرونكم لقاء يومكم هذا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 وما ربك بغافر عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشاكم, كما أنشاكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآتهم وما أنتم بمعجزين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 سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلو أولادهم سفهًا بغير علم وحرّم ما رزقهم الله وحرّم ما رزقه الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا أتقيين وهو الذي أشجع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 نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبن اثنين ومن البطر سنين. قل آذ ذكرين حرم أبن الأنسين أما اجتملت عليه أرحام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 إلا أي يكون ميتا أو دم مصفوحا أو لحمخ زير فإنه ربس فإنه ربس أو فسق أهله لغير الله به فمن الطرو غير باع ولا عاد فإنه ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل الذي يصفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا مَا ما حملته رهما او الحوايا او ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم واننا صادقون فان كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَلَى الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَمْ يَشَأْ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا أَبَا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 فلو شاء لهدكم أجمعين قل هنمشوا هداك الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبعوا الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة, والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون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 وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم مغافرين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدا منهم فقد جاءكم